ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَؤُهُمْ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 وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرْجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِالْمُؤْمِنِينَ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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا